بوك تو ايك تشوليش؟ واحدٌ واربعون واحد واربعون. التوجيه التوجيه برجوطن توتو تو كيندرو كوتهاي أين مكتب الاستعلام السياحي؟ أين مكتب الاستعلام السياحي؟ أبنار كاتش شاهر الأكتة منتجترو باواجابي؟ هل عندكم لي خريطة للمدينة؟ هل عندكم لي خريطة المدينة؟ إيخانيكي أكتة هوتيل كامرا بھارا كورا جيته باري؟ هل يمكن هنا؟ حجز غرفه هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق بورنا <سؤال> هي المدينة القديمة؟ <سؤال> اين هي الكاتدرائية؟ <سؤال> <سؤال> <سؤال> أين الكاتدرائية؟ ميوزيوم با كون ديكي با كوتهاي؟ أين هو المتحف؟ أين المتحف؟ ستامب با داك تيكيت، كوتها تيكي كينا جاية؟ يمكن شراء طوابع بريد؟ أين يمكن شراء طوابع بريد؟ ফুল কোথা থেকে কেনা টিকেট, কোথা কেনা যায়া জুহুর টিকিট বন্দর কোন দিকে বা কোথায় বাজার কোন দিকে বা কোথায় দুর্গ কোন দিকে বা কোথায় ভ্রমণ কখন শুরু হবে متى تبدا الجولة؟ متى تبدا الجوله بھ্রমণ কখন শেষ হবে متى تنتهي الجولة؟ متى تنتهي الجولة؟ اي بھ্রমণ কতক্ষণ ধরে চলবে كم مدته الجوله كم مدته الجوله আমার এমন একজন গাইড চাই যে জার্মান বলতে পারে আমার এমন একজন গাইড চাই যে ইটালিয়ান বলতে পারে আমার এমন একজন গাইড চাই যে ফরাসি বলতে পারে ও মুর্শিদান ইয়াদ্দার্সিয়া মুর্শিদান ইয়হাদাস অল ফারেন্সিয়া